حتى رفع البلاء لابد, لابد أن تكون وفق الشرع من مشكلة كبيرة جدا بأن الناس يعني يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومخالفتهم للشرع تعمق ما هم فيه من بلاء ما فيها شيء إذا كانت يعني هو يأخذها مستمرة ولا إيش كان يستمر على ذلك فأذا No. لا لا يفعل ذلك هذه مدعى. طيب هنا احنا لدينا التوصل بعد ما دخلنا رشوه التوصل الممنوع هو توصل بدعي توصل لم يأتي الشرع به قلنا بأن التوسل تعبد والتعبد واجب أن يكون على وفق الشر وهذا التوسل الذي, الذي نتكلم عنه لم يأتي به دليل صريح ولم يأتي به فعل من أفعال الصحابة الكرام التوسل عبادة التوسل عبادة وإذا كان التوسل عبادة فالأصل في العبادات التوقيف لا بد لها من دليل من كتاب أو سنة التوسل العبادة كما قلت توسل العبادة وإذا كانت عبادة وجب أن يأتي الدليل عليها لابد لابد قال الله على اتبع ما أحيى إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أحواء الذين لا يعلمون فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وما أتاكم الرسول فخذوه ومن آكم عنه فانتهوا واتقوا الله الله يعني لا تحيدوا ولا تضلوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب من يطع الرسول فقد أطاع الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمة يدخل من أبى قالوا ومن يأبى رسول الله قال من أطعاني دخلت ومن أعصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل, عمل ليس <تصفيق> لا لا يجوز عبد الرحمن لا ما أنا خلاص المسألة لا لا ع عارفنا عارفنا عالضوء الشيخة ك القرآن خلاص من عنك كلمات أو نقول مرر الامر ما دام الخلاف رض لهم فيه ما آلام أنت انت أشتريت لي طريقة هيك يا الله صدق هذه فاتورة ما طيب بس السرعة خلي بك انا سايب الدرس و عليك عشان انت دولي بس والله ماشي ماشي ماشي الاصف الزماية حرمه ده صحيح مش مش مش كل كل التلات حرام كلام غلط كلام غلط والتلات كلام غلط, كلام غلط نقاط التلات عليهم أول حاجة الحق ان الأصل, ممكن الأصل في ظاهر صحيح. لكن الأصل في الزباح على الكتاب الحل وطعامه على الكتاب يحلل لكم والأمر الثاني الأمر الثاني إذا كان الأصل على الحل يبقى لابد من الناقض ينقل من الحل إلى الحرمة فهو بيقول في ناس تقصد تقصد في جميع البلاد في جميع أوروبا ولا بلد لا فلس واحدة مخطب له حتى لو تقصد وانت عندك تقاط يا ملا حتى أو تقصد كما قلت أنت فايدة لأن المسألة خاصة بالمكان تخص فيه لا تعمن لأن الأصل حل دفاعي الورع الورع غير ملزم لكن لكن نحن نقول الأصل أن لا نحرم ما حل الضرورة فلا إلى الدليل أوضح من الشمس النار كل هذه تخرصات تختني وش وش في هذا وش فيه, وش فيه وش فيه وش فيه لانه لانه ما انت ما فهمتش يا شيخ ما تفهم يا عم انت مش فهم الكلام افهمني لا المسألة دي على على الشك احنا دلوقتي اصبح عندنا اصل يقين وطعام ال الكتاب يحل لكم ده التفسير العام هو الان وطعام الذين اوتوا الكتاب يحل لكم فاهم ده تفسير عام هو الان لا تحرف بقى ما احد الله إلا الا بايه إلا فلح ي informação سوى يسال ولا تقول لرى النجاستد أن و كذب هذه هذا و هاذا حلالنوا عن الله الكذب فهمت لا, لا أنا اعتذر لكم لأن من من قطر واتصل أكثر من مرة وكنت ما أريد أرد لكن إن عرفت إنه بيلح لأنه عايز سؤال بعث رسالة إنه يريد سؤال ضروري لذلك ردت عليه فأنا اعتذر لكم جدا في هذا الباب لأن أنا عارف بيكون إعوزات والأعوزات ما أستطيع أردها يعني. دعال الله جعلها يغفر لنا بها ويكون فيها أحد يتعلمها فيعمل بها فنفوز جميعا فقل نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال كل أمة يدخل جنة إلى من أبقى ومن يأبى رسول الله قال من أصاني دخل الجنة من في فقد أبى من حاد عن سنتي وأتى بشيء لم يأتي به فقد أبى ولذلك قالوا وللختلقنا أناس من من بني آداب فقول الصحابي الصحابي أمتي أمتي قال يا يا محمد إنك لا تدري ما ما أحدثوا بعدك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الهدي هذه فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بلعة وكل بلعة ظلال إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا أمر موجب والحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بدعة وضلالة ومسألة التوسل مسألة تعبدية هذا التأصيل العام الصحيح أن مسألة التوسل صارت مسألة تعبدية فإذا كانت المسألة مسألة عبدية يبقى لابد بد أن نطبق فيها القاعدة العامة الأصل في العبادات الحلي الأصل في العبادات التوقيف الأصل في العبادات التوقيف فمن قال بالتوسل بالجاه بالذات بالشخص نقول له ممتاز نحن الآن اتفقنا أنا وأنت أن من الأدب أن يتوسل المؤمن إلى ربي جل وعلا بشتى طرق العبادات من أجل أن يقبل عند الله جل وعلا لكن هذا نوع التوسل لابد أن تأتينا بدليل عليه لأنه أو وفق الشرع لأن الأصل فيه التوقيف تبقى مسألة الأولى وهي التوسل إلى الله تعالى بجاه الشخص وطبعا هذا هذا منتشر جدا لا سيما في مصر الت التوسل ب بجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة منتشرة جدا جدا جدا وهي التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة اسف معكم a little bit. Oh, okay. Thank yeah. منتشر في مصر هذا الباب وهو الدعاء والسؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الصالحين وهذا منتشر عندنا ما أعرف البلاد الأخرى منتشر فيهم هذا الباب لا فهذا الأمر هو سؤال لا الذي فعله بالجاه وهناك أيضا ما هو أقرب منه هو مسألة الإقسام على الله أن يقسم على الله تعالى بعبد له مكان عند الله تعالى من نبي أو ولي وهذه كلها لم يأتي شرع بها بحال من الأحوال فهذا التوسل لم نرى دليلا على جوازه لم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به أو أقر عليه أو جاء به الصحابة الكرام ومن قال لنا لما تخلون بذلك لما تسألون عن الصحابة قدنا لأنهم تربعوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهم أعظم الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة هنا نزل البلاء على الصحابة الكرام واشتد القحط بهم ولم يتوسلوا لا بالنبي ولا بجاه النبي ولا ذهبوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما التوسل كان بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس وبدعائه ليس بذاته أيضا بدعائه قال يا عباس قم فادعوه قم فادعوه التوسل بالجاه توسل توصل أجنبي وهذا ما أشر عليه شيخ السلام قال نعم نحن نتفق بأن للنبي جاه عند الله جل نعم نتفق على ذلك بأن للنبي مكانه وجاه عند الله جل لكن هل الجاه ده ينفعكم أم لا هذا هو رأس الأمر هل هذا الجاه ينفعكم وأنت تتوسل به هل ينفعك أم لا مش الدليل عنه ينفعك هذا خاص به هو ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فأجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأأتوا منهم ما استطعتم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء وعشرين من هدي من بعد عضوا عليها بنا مارس وإياكم ومحدثات الأمور فإن فإن كل محدثة بدعة وكله بدعة ضلالة وقال تركتكم على البيضاء ليلوها كنهارها لا عنها بعدي إلا هالك ما يعيش منكم فسرغ تلافان كثيرة فعليكم بما عرفتم من سنة وسنة الخفار الشديد المهديم بعدي عضوا عليها بالنوارز وعليكم بالطاعة وإن عبد حبشيا فإن المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قيد إن قاد حيث ما قيد إن قاد وكان لزاما على النبي صلى الله عليه وسلم البيان وأنزلنا لك الذكرى لتبجن للناس ما نزل إليهم فهو من وظيفته البيان قال, قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به وما تركت شيئا يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه ولذلك قال أبو موسى أو غيره قال مات رسول الله يوم وما من طائر يقلب جناحي في السماء إلا, إلا أخبرنا منه الخبر أنت ترى حتى اليهود كانوا يحسدوننا على سعة الشريعة أنها ما تركت شريطة العودة بها وذلك قال يعني اليهود حسدا قال علمكم من السلام أن كل شيء حتى كذا وتكلم عن قضاء الحاجة وآداب قضاء الحاجة قال نعم نهانا أن نستقبل قبلة رغاءة أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بالأقل ثلاث أحجار أو نستنجي بالروجيين أو بعض أداب جاءت الشريعة متوسعة فيها فهل مسألة مثل هذه مسألة التي يتكلمون عنها بدأ مسألة فقية خلاف فقهي يريدون جر الناس إلى مسائل الخلاف وأن تقر بالخلاف ولا إنكار والمسألة عقدية حتى لو كنا فيها خلاف الخلاف لو كنا خلافية هي أصلاً فقية لها فقية لكن لها تمسك بالعقيدة أو عقدية ولها تمسك بالفقه ما في شيء العلم كله متسع يعني المسألة بدا أن تفهم بذلك العلم كله يسعى فيكون التوصل بأسماء الله الحسنة أو بصفات العولة أو التوسل أيضا بالإمام بالأعمال الصالحة التوسل بدعاء الصالحين كل ذلك أتى الكتاب وأتى السنبي، به أتى الكتاب وأتى السنبي، به أما التوسل بالجاه فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. ولم يأتي عن أحد من الصحابه بحال من احواس ولذلك الاستشفاع بالنبي في الدنيا لله تعالى في الدعاء لا بد أن نقول لا يرد مطلقا لا يعني لا يبدا صاحبه مطلقا ولا أيضا يقبل مطلقا فمن استشفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب وهكذا فعل الأعمى أنه استشفى بدعاء النبي كما جاءت المرأة السوداء التي قالت إني أسرع وأتكشف أدعوا الله لي تستشعر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والداع الذي يقول أسألك بحق جاه النبي وهذا منتشر جدا عندنا أو أقسم عليك عليك بنبيك لقبلت دعائي فهذا من باب كما قلنا التوسل بالجاه والاقسام على الله تعالى بعبده من عباده استغفوا الله ولا جابر الله في شيء وهذا هذا هذا محظور وهذا ما يجوز وهذه بدعة ضلالة أولا فيها أنه أقسم بغير الله تلفعله أقسمت عليك بنبيك وجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهذا قسم بغير الله تلفعله لأنه أقسم على الله بغيره واصلا اصاله لا يجوز ان يقسم الا بالله ذلك فعله باسمه الحسنى وصفاته العلا الثاني أنه قسم فيها, فيها, فيها قياس الخالق على المخلوق نعوذ بالله من الخزلان وهذا لم يرد لا على النبي ولا على الصحابة الكرام بحال من الأحواز ولذلك قال الإمام حنيفة لا يحلف إلا بالله متجردا بالتوحيد والإخلاص وهذا نقل شيخ الإسلام ابن وهو موجود في بدائع الصنائع وقال رحمه الله تعالى يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام، وبحق الملائكة، وبحق جبريل، ما يجوز له ذلك. ما ي... والتعنكر هنا معنى أحرم. ولذلك أيضا في نقله الشيخ ابن أنه قال لا ينبغي لأحد أن بغي أحد يدعو الله إلا بي وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك وهذا سردناه على ما سرد ابن تيمية في هذا الباب. والإمام مالك أيضا يمكن ذلك وكره الداعى أن يقول يا سيدي يا سيدي وقال قل كما قالت الأنبياء يا رب يا كريم يا حنان يا منان يعني, يعني تدعو بالأسماء الحسنة والصفات العلاء وسأتي معنا في العقيدة الطحوية الاستشفاع بالنبي وغير في الدنيا لله الله تعالى في داعي في التفصيل أن الداعي ترث أن يقول بحق نبيك أو بحق فلان أو يقسم على الله بأحد من مخلوقاته كما قلنا هذا في خطأ من وجهين أو المحظور في من وجهين أقسم على الله أقسم بغير الله دل فعلان الثاني هو لا يمكن أن يقسم بذلك إلا هو يعلم أن, أن هذا المقسم به أنه له حق على الله وذاك هذا تشبه خلق المخلوق أيضا يعني هو هو لما يأتي أمير له وزير والوزير أحسن مع مع الأمير وأخرجه من وعكات يكون له يد عليه فيأتي الرجل يستشفع بهذا الوزير عند الأمير وكأنه يعتقد بأن له يد عليه فالآخر لابد أن يردها فانظروا كيف يكون الاعتقاد فهو يعتقد أن لاحد على الله حقا فيكون وقع في المحظور من الوجهين أقسم بغير الله جل واعتقد أن هناك من خلق الله من له الحق على الله جل فعلها لذلك وقع في المحظور في هذا الباب أما, أما, أما الأدلة التي جاءت بأن للعباد حقا على الله جل فعلا هذا حق حقه الله على نفسه قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله وهذا حق أحقه الله على نفسه يعني واجب أوجبه الله على نفسه سبحانه جل فعلا وفي قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين تفضلا من الله جل فعلا فليس لأحد إنه حق على الله حتى يعتقد الإنسان فيدعو به ويتوسل به له. هذا سوء أدب مع الله جلالي فعله يعني ربناه فيه أيضا شرك معنىه تشبيه الخارج بالمخلوق فيه سوء أدب مع الله جلالي فعله ولذلك الصحابة الكرام لم, لم نرى أحد منهم يعني حاد عن الطريق وفعل مثل ما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم مكانته عند الله أعرف الناس بمكانة النبي أعلم الناس بمكانة النبي هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك واشتد بهم الضنك والضيق فما كانوا يدعون لا بجاه النبي ولا ذهبنا إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمونه ولا ترسلون لتشفعونه وقسمون على الله برسول الله صلى الله عليه وسلم لذا كانوا أعلم الناس والله تعالى ما وضعهم في هذا الموضع إلا إلا لحكمة فلذلك كان يعني كانوا عمر بن خطاب لما خرج يستسقي علنا أمام جميع الصحابة هذا إجماع قال اللهم إن كنا إذا أجدن توسلنا إليك بنبينا طب التوسل بالنبي كيف كان يكون الحديث ظاهر جدا التوسل بالنبي الحديث ظاهر جدا في هذا ظاهر جدا الحديث دخل وقال هلكت الأموال والأولاد والعيال ادعوا الله لنا فتوسلوا بدعائي. فلما يقول إن كنا إذا أجدبن توسلنا إليك بنبينا ممتاز. توسل بذاته الاحتمال وارد. توسل بجاهه الاحتمال وارد. وارد. توسل بدعائه الاحتمال وارد. طيب هذه الاحتمالات احتمالات أيها يمكن أيها يمكن أن يقال بأنه وقع. ننظر فوجدنا بأن حديث صحيح جاءت لأن النبي كان على المنبر يخطب الناس فدخل من دخل من الأعراب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال ووجع الأولاد ودعا ربه قال دع الله لنا حتى رفع النبي صلى يديه يقول أن اسماء في السماء من قزعة حتى أدى سحابة فأضلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر هذه علامة من علامات النبوة أيضا صرعة الاستدعاء ما نزل حتى تحاضر المطر من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قوله كنا إذا أجدبنا أو أجدبنا نتوسل إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا التقدير هنا للمعلومية بدعاء نبينا فتسقينا ان نتوسل اليك بعم نبينا طيب التوسل بعم النبي ايش قال عمر المخاطب قال قال قم يا عباس فدعوا قم يا عباس فادعو فتوسل كان بالدعاء العباس رضي الله عنه فهنا التوسل من الصحابة كان بالدعاء وليس بالجاه وليس بالذات وليس بالقبر ولا كلامه حتى القبر فالتوسل بالجاه ليس مفيدا بحال من أحوال لأنه لو كان حقا وهو حق وأن نبي له وجاه وله مكانه كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه والذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي ما, الله ما خلق الله وما برأه وما ذرى أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هذه المكانة لا تفيدك بشيء وأنت ما تستفيد بها يعني ما علاقتها بك فلا تفيدك بشيء ولو توسلت بالدعاء بالاتباع والانقياد والإيمان لا توسلت بعمل صالح ولذلك قال الحكم في المعارج وكان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالنصح وأن يستسقي لهم إذا أجدبوه أو تكثير الطعام كما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاب غزوة تبوك قال يجمعون أزواجهم وتدعوا لهم بالبركة فتنزل البركة عليهم وأيضا أناس قالت لأخوها إذا دمك أناس أدعو الله له فكانوا يتوسلون بدعائي هذا في حياتي وسأستشفعون به يوم القيامة ليقضي الله بين, بين العباد لكن لما مات ما كان يستشفعون لا بجاه ولا مكانات ولا رب ذلك ما كان هذا مؤثرا عليهم وهذه القرون الخليلية الثلاثة الأولى لم نجد أحدا منهم قال بذلك ولا ولا حتى فعل ذلك والعباس في وسط التابعين جميعا والصحابة الصغار أجمعوا على دعاء العباس فأنه قال اللهم أنك تعلم أنني لست بخيرهم وما توسلوا بي إلا لمكان نبيك مني ثم قام فدعا قال ما نزى بلا إلا بذنب ورفع إلا بتوبة ونحن نتوب إليك اللهم أغسنا فالقرون أغاثهم الله تعالى ونزل ونزل المطر فمن قال بالتوسل بالجاه والتوسل بالذات فقد أتى بشيء أجنبي لم يشرعه الله جل واتخذ سببا لم يكن سببا لذلك كان مبتدعا فيرد عليه توسله ويأثم عند ربه جل فعلا ولا يفوز وهذه مسألة ظاهرة أسأل الله أن أنفع بكم الأمة الاسلاميه وفي أي سؤال تفضل